Book 2 50 خمسون خمسون في المسبح اليوم حار الجو حار пойдём <سؤال> هل نذهب إلى المسبح هل نذهب الى المسبح تجدئش بايستي هل ترغب في الذهاب للسباحه هل ترغب في الذهاب للسباحه و هل, <سؤال> هل معك منشفه هل معك منشفه У цябе ёсць плаўкі. Хэл ма'ка майур джалі? Хэл ма'ка У цябе ёсць купальнік. Хэл ма'ка майу харімі? Хэл ма'ка майу харімі? Ты умееш плаваць? Хэл тастатыйу сибаха? هل تستطيع السباحة؟ تي اميش نرات هل تستطيع الغطس؟ هل تستطيع الغطس؟ تي اميش سكاكات وادو هل تستطيع القفزة في الماء؟ هل تستطيع القفز في الماء؟ دي زناходится دوش؟ Айна душ? Дзе знаходзіцца кабіна для перапранання? Айна Айна кабіна тагьір аль Дзе знаходзяцца окуляры для плавання? Айна назарат ас Тут глыбока. هل الماء عميق؟ هل الماء вода чыстая هل الماء نظيف؟ هل вода тёплая هل الماء دافئ؟ я замерзаю أنا بردان انا بردان ودا زناته холодная الماء بارد جدا الماء بارد جدا يا زارا سأئذو ز воды سأخرج الآن من الماء سأخرج الآن من الماء زيديتي <تصفيق> калі Кропка, букв и скачайте опошнюю версию.